بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا عُزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّي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 قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرم والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون